ذلك بأن الله لم يقم غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما ب لَمْ لم يقم غير نعمة أنعمها على قوم 111. حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 112. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم قنا ألف العون وكل كانوا باالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم لا ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يستكون، فإنما تثقفنهم في الحرب فشرر بهم من خلفهم لعلهم يذككون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائمين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدو لهم ما استطعتم من قوته ومن رباط الخيط ترهبون به عدو الله وعدو وكم ترهبون به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 119. إن نحول <تسجيل> السلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع